يريد سنك يزيد سنتين عشان سنك كده صغير يزيد لكن في تكوينك مفيش ولا حاجة تتغير يريد سنك يزيد سنتين عشان سنك كده صغير يزيد لكن في تكوينك مفيش ولا حاجة تتغير ثواني هو هو يكون والهولي يبقى نفس Sinne, kuten sä vaiat, ei zid, mutta tekui,